لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي ك للعلوم ا ط الاسلاميه إ ر ا ئ ي إ ل ا ا حرم ر إ س ئ ل على ن ف س من قبل أن تنزل قبل التورا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها بالتوراة كنتم إن صدق ا ي ن فمن ا ف ت ر ى على الله الكذب ل ل ه ا من بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الظالمون قل صدق الله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 ومن دخله كان آ م ن ا ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا بآيات والله تكفرون ما شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم عن سبيل موسوعه النابلسي عوجا م للعلوم ا ن ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ل ك ت ا م ي ر د و ك م بعد إ ي م ا كافرين ن ك م و ك ك ي ف ف ت ر و ن وأنتم تتلى ع ه النابلسي وفيكم ل ه فقد هدي إلى صراط م يا للعلوم الاسلاميه اتقوا ت ت و ت ا ن مسلمون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 ق م ك م م ن ه ا ك ذ ل ك ي ي ب ن ا ل ل ه لكم آ ي ا ت للعلوم و ن الاسلاميه م ر و وينهون عن المنكر ه م ا ل ل م ف ح و ن و ل ا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن تفرقوا و ا خ ت ل ف و ا م الاسلاميه جاءهم ا ب ي ن ت و و وجوه م تبيض ي و م تبيض و ج و و ه ت س و د و ج و ه ف أ م ا ا ل ذ ي ن سودت و ج و ه ه م أكفرتم بعد إ ي م ا م ي ه ف موسوعه النابلسي ي ففي ض ت وجوههم رحمة ا ل ه ا للعلوم ك آيات الله نتلوها ي ك بالحق الاسلاميه ل ل ه يريد م ولله م ا ا في ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض و إ ل ى ا للعلوم ه ت ر ج ا أ م ر ك ن ت خير أمة أخرجت أمة ل ل ن ا س ت أ م ر و ن ب ا ل م ع ر و ف و ت ن ه و ن عن ا ل م ن ك ر و ت ؤ م ن و ن بالله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 اسماء الله وحبل ا ل ن ا س وباءوا بغضب م ن الله وضربت ع ل ي ه م ا ل م س ك ن ة ذلك ك بأنهم ا ن يكفرون و ا ب آ ي ا ا ت ل ل ه و ي ق ت ل و و ن ي ق ت ل و ن ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق ذ ل ك ب م ا عصوا وكانوا ي ع ت د و ليسوا و ن س ه موسوعه النابلسي وهم ا للعلوم ه الاسلاميه ن و اسماء ر و ن الله الحسنى موسوعه ن الصالحين م ا النابلسي ا م ت ن إن ا للعلوم ذ ي ن كفروا ن تغني و ا ل ا أ و ل ا د ه م من الله ش ي ئ ا ا و و أ ل ه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 レモン。<音楽>